شكرا يا مص فراس يا م الناس جميلك تسلمي شكرني يا مص من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي رب العباد يا البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبيبي طيبي وهعيش وموت فاكرك رب العباد يا أمو البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبيبي طيبي وهعيش وموت اشهد بحق ولا سنه حسيت في البلد دي أشهد اشهد بحق هنا وسط اهلي وناس على سقيتي ربي العباد يم البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبيبي طيبين وهعيش وموت فاكرك رب العباد يا مول البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبيبي طيبين وهعيش وموت فاكرك. شكرا يا مصر فوق راسي ام النسكميلك تسلمي شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي شكرا يا مصر